يقول الإمام أبو بكر يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الله تعالى الله تعالى الحديث السابع والعشرون ورحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى الله تعالى عن الله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال رواه الإمام مسلم قال وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم ألا اشتفق قلبك البر وطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ولثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وين افتاك الناس وافتوا هذان الحديثان ساقهما الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه على أنهما حديث واحد لأن المعنى الذي جاء به الحديثان معنى واحد وهو الحديث حول البر والإثم وأن الإنسان يمكنه أن يميز ما بين الخير والشر فالبر المراد به الخير والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه ببعضه معانيه وببعض مقاصده، فقال حسن الخلق، والمراد بحسن الخلق يعني الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة، هذه الصفات وتلك الأخلاق التي يحرص الإنسان على إظهارها والتحلي بها. والتمسك بها لأن فيها من الخير ما يعود عليه بالنفع وما يعود على غيره من المسلمين بل على غيره من الناس جميعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لوابصة ابن معبد علامة لأن وابصة ابن معبد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصيته بأن يحسن الناس أخلاقه وبأن يقوم الناس باداء ما فرض الله عليهم ولا ينبغي لهم أن يتأخروا أو يتخلفوا ولذلك اشتغل بهذا المعنى وأحب أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا وطريقة يجعله يميز دون حاجة إلى السؤال ودون معرفة لموجب الحكم فقال يا رسول الله أو جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا وابصا تسألني او اخبرك يعني انا اعرف لماذا قدمت ان اردت ان تخبرني وتطرح سؤالك فانا على استعداد لان اجيب وان احببت ان اخبرك بسبب مجيك فان الله تعالى اطلعني على حالك فقال يا رسول الله يعني ما دمت تريد أن تخبرني فأخبرني وأنا مؤمن بأن الله أطلعك على ما تريد إخباري به لأن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أطلعه على أمر ظاهره أنه غيب وظاهره أنه غير معروف القصد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه عرف ذلك مطلقا ولكن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم له أن الله أطلعه على ما في قلبي وبصار فقال جئت تسأل عن البر والإثم فالإثم يقابل البر والإثم علامة على المعصية فيكون البر علامة على الطاعة يعني إنما جئت لتسألني عن طاعة الله وعن مرضاة الله وعن البر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الأمر ليس صعبا على أهل الإيمان وليس متعذرا على أهل الطاعة وإنما قد يكون مستغلقا على أهل الشر مستغلقا على أهل البدع مستغلقا على من لم يكمل إيمانه أما المؤمن كامل الإيمان أما المسلم الواعي وأما من يريد محبة الله سبحانه وتعالى فيمكنه أن يعرف ويميز بين الإثم وبين البر وما عليه إلا أن يستفتي قلبه يعني يجعل قلبه هو محل الفتوى بمعنى أنه يصدق نفسه فيما يتحدث به عن نفسه وبما يريد أن يفعله من مشاريع وليس في حاجة يعني إلى أن يحفظ كثير وإنما عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يستفتي ما في قلبه وما في ضميره لأن القلب يمكنه أن يتوصل إلى هذه الحقائق التي جبل عليها الإنسان فإذا كان العبد إذا عمل عملا فرح به وحب أن يحدث به غيره من باب التحدث بنعمة الله فإن هذا من أعمال البر وينساه ان يتحدث ويخفي ما جرحته يده بالنهار فان هذا من علامات انه اسم ولذلك قال له البر مطمئن اليه القلب والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقع في الاسم قد يحاول أن يبرر لنفسه وأن يوجد لنفسه عذرا وسببا فيتردد في قلبه اشياء فهذا الذي يتردد في قلبه ويتردد في نفسه مؤشر وعلامه من علامات انه اسم وانه معصيه اما البر فان النفس تزهو وان النفس ترغب لان تتحدث بما أولته من نعم وبما كانت عليه من طمانينه ولذلك طرد الحكمه يعني في معرفة الخير والشر ثم قال له وإن افتاك الناس وأفتوك يعني وإن حرص الناس على أن يبرروا لك مواقفك ويبرروا لك أقوالك وأفعالك فإن هذا لا يصرفك عن الحقيقة هذا الحديث كنا تحدثنا عن بعض القضايا المتعلقة به وعن مسألة الامور المشتبهه والتي يكون في قلبها حواس والتي تتناول بعض الاحكام المتعلقه بمعرفه الخير والشر ومعروف إن الرجوع إلى الأمور التي يطمئن إليها القلب هذا يكون في غاية الطمأنينة بحيث لا يجد الإنسان حرجا في فعله أما ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالأمور التي يستعي الإنسان عن أن يفعلها فهذه علامات ومؤشرات لأنها من السوء وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام أحمد الذي خرجه قال وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعات عن عبد الملك بن سعيد ابن سويد عن أبي حميد أو أبي اسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون انكم انه منكم قريب يقول صلى الله عليه وسلم فانا اولاكم به واذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون انكم وترون انه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه هذا الحديث اخرجه الإمام أحمد وقد اختلفت فيه آراء أهل العلم فمنهم من جعله معيارا لمعرفة الصحيح من الضعيف ومنهم من رد هذا الخبر رد هذا الخبر قالوا لان فيه الانتهاء الى الهوى ولان فيه عظم ضبط قضايا العبادة والايمان وهي مسائل توقيفية وليست امورا تتلقى بالهوى لكن الذين قالوا بان هذا الحديث معناه واضح وانه مفهوم للالباب قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حس المؤمن على الصدق وعلى التعامل مع النصوص التي بعد بها والتي وجه الناس اليها فاصبح الامر يعني في دائره الامكان وفي دائره المعرفه والضبط فلذلك لا ينكر ان يكون في الانسان من الشفافية والالتحري والدقة ما يستطيع تميز... التمييز به بين البر والاثم وبين الخير والشر ولهذا قال وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الاسناد بعينه حديثا لكن هذا الحديث معلول فإنه رواه بكير بن الاشج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من قوله يعني إنه قول موقوف على أبي قال البخاري وهو أصح يعني إن الرواية الموقوفة أصح من الرواية المرفوعة قال وروايح ابن آدم عن أبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فقولوا به انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث اذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به اني اقول ما يعرف ولا ينكر اذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به فاني اقول ما يعرف ولا ينكر وما حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فاني لا اقول الا فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف قال وهذا الحديث معلول أيضا والمرسل أصحه يعني الرواية المنقطعة وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذي قال ورواه الحفاظ عنه عن سعيد يعني ابن المسيد مرسلة والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ من هؤلاء الإمام ابن معين والإمام البخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وقال ما رأيت أحدا من علماء الحديث قال وهذا الحديث أيضا معلول وقد سمى منعا له من الحفاظ ابن معين والبخاري وابو حاتم الرازي وابن خزيمة وكلهم ائما قال وما رأيت احدا من علماء الحديث يثبت وصله اي لا يزال الحديث يروى مرسلا والمرسل عند علماء الحديث ليس بصحيح قال وانما تحمل هذا وإنما تحمل هذه الاحاديث على تقدير صحتها أي لو صحت فيكون معناها كذا على معرفة أئمة الحديث الجهابذة الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره فهؤلاء لو رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنهم يتبينونه, يتبينونه بمعرفة هؤلاء الثقان قال فإن هؤلاء, فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته كما يختص الصير في الحادق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها والجوهري الحاذق في معرفه الجواهر بانتقاد الجواهر وكل من هؤلاء لا يمكن ان يعبر عن سبب ولا يقيم عليه دليلا لغيره قال ولا يقيم دليلا عليه او لا يقيم عليه دليلا لغيره لكن هذا شيء انطبع في نفسي وآية ذلك انه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب يعني في نقله ورده من غير مواطعة وانما وانما من خلال الممارسة يتعرف الناس على ما صح وما لم يصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد, امتح وقد امتحنا وقد امتحنا هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين فوجد الأمر على ذلك فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. قال العمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث. وكنت أسمع من الرجل. فأرد عليه ما سمعته. وقال عمر بن قيس ينبغي لصاحب الحديث. ان يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم فان الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث على ما قال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على اصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصارفه فما عرفوا اخذنا وما انكروا تركنا قال وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا قال وقيل لعبد الرحمن بن عوف إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك فقال أرأيت لو أتيت, أتيت فقال أرأيت لو أتيت الناقدة فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه والجواب أنه يسلم الأمر إليه لأن هذا حالق ولأن هذا خبير بمعرفته الدراهم جيدها من رديئها وصحيحها من زيفها نعم وقيل لعبد الرحمن بن مهدي انك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك قال اريتها لو اتيت الناقدة فاريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج وبهرج يعني زيف اكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلم الأمر اليه قال لا بل كنت أسلم الأمر اليه أي لمعرفتي وحنكتي وخبرتي قال فهذا كذلك بطول المجالسه والمناظره والخبره والخبر والخ والخبري به والخبري به قال وقدروا نحو هذا المعنى على الامام احمد ايضا وانه قيل له يا ابا عبد الله تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله قال مثلنا كمثل ناقل العين لم تقع يده او لم تقع بيده العين كلها واذا وقع بيده الدينار يعلم انه جيد او ردي وقال ابن مهدي معرفة الحديث الهام وقال إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة أو كهانة يعني مثل الكهانة وليست كهانة وإنما هي نتيجة المعرفة والخبرة قال وقال أبو حاتم الرازي مثل معرفة الحديث كمثل فص فص ثمنه مئة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشر الدراهب وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده وكما لم لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه قال وتعرف جودة الديناري بالقياس الى غيره فان خف عنه في الحمرة والصفاء علم انه مغشوش ويعلم جنس الجوهر بالقياس الى غيره فان خالفه في المائية والصلابة علم انه زجاج ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلامه يصلح مثله مثله أن يكون مثله أن يكون كلام النبوة ويعرف سقنه وانكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم يعني هذه بعض الوجوه التي يعرف بها الناس الحديث على سبيل على سبيل الخبرة والبحث والدربة ولا شك إن إلهام الله تعالى وتوفيقه للمشتغلين بهذه العلوم وبهذه الأشياء إذا كانوا أتقياء لله سبحانه وتعالى فإن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعل الحديث أفراد قليل ثالث حديث جدا وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث هو الإمام ابن سيرين وهو من علماء التابعين ثم خلفه من بعده أيوب السختياني وأخذه عنه شعباه أمير المؤمنين في الحديث قال وأخذه عن شعبة يحيى القطان من أحاديث أو من أهل الحديث وأخذه شعبة علي القطان وابن مهدي وأخذ عنهما أحمد وعلي بن مديني وابن معين وأخذه عنهم مثل البخاري وابي داود وابي زرعه وابي حاتم. وبالرغم من أن هؤلاء لئن ما برعوا في معرفة ما صح وما لم يصيح لكنهم إنما اشتغلوا بالأسانيد وعرفوا العلل حتى أصبحوا أصحاب خبرة في ذلك ووفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر قال وكان أبو زرعة في زمانه يقول قل من يفهم هذا يعني معرفة العلل ولا ننسى أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيان كان قد جلس ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة وكان ابو زرع وابو حاتم ابنهما محمد كان قد وقف على كتاب الامام البخاري في التاريخ وقرا على ابيه وابي زرع هذا الكتاب وأعجبهما ما في الكتاب من خبرة ومعرفة بالأحاديث وقالوا إن مثل هذا العلم يمكن أن يصنف فيه فأخذ ابن أبي حاتم كتاب التاريخ الكبير للبخاري وأخذ يسأل أبا زرعة وأبا حاتم عن الرجال الذين تكلم فيهم البخاري وهو يجيبان وغالبا ما تكون إجابتهما متفقة وكثير من إجاباتهم وكثير من إجاباتهم وافقت إجابة الإمام البخاري. وألف أيضا ابن أبي حاتم كتابا على هذا المنوال، لكنه رتبه على أبواب الفقه. بدأ به بكتاب الطهارة، واستمر يعرض أحاديث الأحكام حديثا حديثا. يسأل أباه أبا زرع. يذكر لهما طرف الحديث ثم هم يجيبون وغالبا ما يتكلمون في احاديث يكون الصواب فيها معهم فينفرون يكون الصواب فيها معهم فيفتون ب. بعض الاحاديث وضعفها او في اتصال بعض الاحاديث وسماع الرواة عن الشيخ ويوردون ما في الحديث من علل كل ذلك كان ابن ابي حاتم قد دونه في كتاب اسمه علل الحديث وقد طبع هذا الكتاب بمجلدين قال وكان ابو زرعه في زمانه يقول قل من يفهم هذا وما اعزه يعني اصبح هذا العلم نادر اذا اذ وما اعزه اذا دفعت هذا عن واحد او اثنين فما اقل من تجد من يحسن هذا قال ولما مات ابو زرعة رحمه الله قال ابو حاتم ذاب الذي كان يحسن في يحسن هذا ذاب الذي كان يحسن هذا يعز ابو زرعة وما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا وقيل له بعد موت ابي زرعة تعرف اليوم احدا يعرف هذا قال لا كل ذلك إشارة إلى ندرة علم العلل ومعرفة العلل في الروايات وأهل الحديث يعرفون ذلك من الخبرة الطويلة قال وجاء بعدها هؤلاء جماعة منهم الامام النساي والعقيل اما النساي ففي نصاحب السنن الكبرى والصغرى وله رسائل في الجرح والتعديل واما الامام العقيل فله كتاب سماه بالضعفاء الكبير وقد طبع الكتاب في ثلاثه مجلدات فيه ما يشعر لأن الإمام الدارقطني كان على معرفة كبيرة بالرجال، وكذلك ابن عدي في كتابه الذي سماه بالكامل في معرفة الضعفاء، وكتابه قد طبع في ستة مجلدات. قال وللدارقطني وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة الحديث. قل من يفهم هذا قال ابن ابو الفرج وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال ابو الفرج ابن الجوزي في اول كتابه الموضوعات قل من يفهم هذا بل عدم واما قوله هذا ففيه مبالغة وللامام الدارقطني رحمه الله كتاب كبير مشهور يسمى بالعلل أو علل الحديث تبع منه حتى الآن نحو 12 مجلدا ولا يزال الكتاب يشتغل فيه لكن هذه الكتب وإن تناولت الأحاديث وسمي التعليق عليها بالعلل لا يعني ان العلل في كل احوالها كشف الضعف في الحديث بل ربما كانت العلل في كثير فيها بيان لصحة وجودة الاحاديث لأن المراد بالعلّة كأنهم يقولون المبرر، سواء كان للضعف أو كان للتصحيح ومن أشهر ما يكشف عن هذا النوع من المعرفة الكتاب الذي ألفه الإمام الترمذي أو جمعه الإمام الترمذي وسماه بالعلل الكبير وهو عباره عن مساءله اسئله وقعت من الترمذي للامام البخاري يقول سالت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح وسألت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح وهو من رواية فلان فهذا الكتاب معظم ما أورده من أحاديث حكم عليها بالصحة مما يشعل بأن المراد بالعلل ليس مجرد كشف الخطأ وإنما تبين الصواب والخطأ